لآل لا لا القرآن الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إدنا الصراط المستقبلين صراط الذين أنعمت عليهم وَإِنَّ لِلَّهِ لَعَظِيمًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَجَعَلَ فِيهَا سَرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ رخل فت لمن أراد أي يذكر لمن أراد أي يذكر أهو أراد شهورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض. سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا حذا جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أن ولم ولم يقتلوا لم يصرفوا ولم يقتوا، لم يصرفوا ولم يقتوا وكان بين ذلك قوام، والذين لا يدعون مع الله إلى آخرة ولا يقتلون، ولا يقتلون النفس التي حرمت الله إلا بالحرد ولا يذنون. يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا الذين لا يشهدون الزهور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما لم يخروا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا دعاءكم فقد كذبتم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم مستقيم، إبن الصراط المستقيم، صراط الذي إن عمت عليه غير المغضوب عليه. مَن لَا يَجْزِي وَاحِدٌ عَهُمْ وَلَدِي وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازٍ عَهُمْ وَالدِّي وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازٍ عَهُمْ وَالدِّي شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَضُرْنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لا تغروكم الحياه الدنيا ولا يغروكم بالله الغرور ان الله عنده علم السرائر وينسك كل شيء اول يعلمها في الارحام ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ